وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية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 وجاء فتعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية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 فهي يوم اذن وهي والملك على اضجاهها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم اذن ثمانيه يوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافيه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 يا ليتها كانت القاضية ما أقنع عن ماليها هلك عن سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم ما في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس لهم يومها هنا حميد. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ عِسْمٍ لَا يَأْكُنُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ وَمَا لَا تُبَصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ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 وَمَا لَقَطَعْنَا مِنْهُ وَكُنْ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ